بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدرىك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش.